علها شتيه نلجب هر مسير با يا ابو بكر الامين جنايات يا حمص القصر الدل عذا ورتالها يا حمص قومي واقعدي ما فينا خاين أوردي جينا نرد المعتدي والخيل من خيالها نصبر ولو ما صبر ضقنا الأمر من الأمر شكلنا جيشاب وبكر نجنوب وبهالي شمالها حددنا للجنة الطريق توسع لنا هم تضيق وسلاحنا اخ صديق والله يعلم بحالها الناس صبحين انطر للمساء ربي يفرجها عسى والله نصر الله تخسى بالنقد تدوس ظلها والحمص وقفنا جميع وحقوقنا لا ما تضيع قايدنا بو بكر نطيع والشيعه نشغل بالها حنالها حنالها حنال حمص رجالها نمشي على دروب الخطر والجنه نتعنالها يا حمص انا قادمون الصدر شدف الحنون نكون اولا ما نكون رفعنا عقالها لو كثرت عليها الفتن دولتنا تصبر علم المحن ما تنفعك ليس ولن تجزى بقدر أعمالها والجزاء من جنس العمل ما دام بالدنيا أمل حتى ولو زاد الحمل نبرك نشيل أحمالها والغدر من حولي يزيد بعيد لا ما هو بعيد يا سنكون ايد بيد وتوثقوا بحبالها جينا ندورك يا النصر نقضي على ملت الكفر والله بوابك يلقصر ألا حطم غلالها نكسر قيود المستحيل ورثنا المراجل جيل جيل حتى ولو حملك سجيل نبرك نشيل أحمالها يا حمص جينا الوعد ندعس على راس الأسد دولتنا تبقى للأب دوله تعز برجالها رجال ما ترضى الخضوع ما جينا كرهن جينا طوع ولحم قررنا الرجوع نضوي دروبا مالها رايات نبع على القمم تكتب على جرح والم وسلاح نادي نوع لم تكبر عليها جيالها رايات عز ومفخره والذل ما بيه ثمرة والعين لو شافت ترى لأن النصر عنوانها دولتنا رح تبقى أكيد مجد الصحابة رح نعيد جينات يا حمص الوليد رايات تضويت لا لها حنا لها حنا لها حنا الحمص رجالها نمش نمشي على دروب الخطر والجنة نتعنى لها نمشي على دروب الخطر والجنة نتعنى لها